بسم الله الرحمن الرحيم لن يجعل الله جل وعلا الدنيا دار جزاء. فلا العطية منها دلالة رضا ولا الحرمة منها والمنع عنها دلالة كما أن العطاء الدنيوي منها منها عنها أن جزاء دار رضا كما الله ربما من صخف وعدم العطاء ليس دلاله رضا فلا يتعلق بالغنى والفقر لا ص خ ط الله ولا رضوانه فان ق ر و ل غ ى لا ل ل ا صخط هذا ولا رضوانه فإن م ا تجري عليه نواميس الكون فلا يقال لكل فقير إ ن ه قريب من الله ولا يقال لكل غني إ ن ه بعيد عن الله لكن العبرة كل ا ل ع ب ر ة بما يقع من المرء من عمل والله يقول ولولا ان يكون الناس ا م ة و ا ح د ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقما من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ويقول ويقول ويقول لما ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم من ف ض ة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أ ب و ا ب ا وسررا عليها يتكئون وزخرفا و إ ن كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ربك ة عند للمتقين و ا ل آ خ ر ة عند ربك للمتقين كان متقيا غنيا كان متقيا فقيرا كان متقيا بين بين أ ح و ا ل ه في الدنيا لا ع ل ا ق ة له ب ا ل آ خ ر ة ا ل ع ب ر ة في ا ل آ خ ر ة ب أ ن يكون المرء تقيا في الدنيا قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا قال الله بعدها الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض والله على كل شيء شهيد ثم قال إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 وعلى ثم لم يتوبوا ليبين لكل احد ان باب التوبه مفتوح وكلنا ذو ذنوب صغرنا ام كبرنا علمنا ام جهلنا كل احد منا متلبس ب ي المعاصي ولكن الله جل وعلا رحيم يتوب على من تاب فاذا اذن الله بقبول التوبه ممن حرق اولياءه وصد عن سبيله فلا رايك ان غيره اولى واحرى ان تقبل توبته والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ان اعظم عطيه واجل منحه الهيه هي لذه النظر الى وجه الله ومهرها الاعظم الخوف من الله الله يقول أ ا م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ا فان الجنه هي المهر ق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 قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله إ ن مالكا وعبد العزيز أ ح د ا إ ث ن ا ن من علماء ا ل م د ي ن ة ك ا ن يترددان إ ل ى ابن هرمز رحمه الله ويتردد معهم رجل يقال له محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن د ي ن ا ومحمد هذا معه ص ح ب ة فكان ابن هرمز إ ذ ا ساله مالك وعبد العزيز يجيبهما و إ ذ ا س أ ل ه محمد بن ابراهيم بن دينار ومن معه لا ي ج ي ب ه فوقع هذا في نفس محمد فقال يا ابنه ر ل م س ل ن في نفسي عليك شيئا قال وما هو قال ي س أ ل ك مالك وعبد العزيز فتجيبهما و ن س أ ل ك فلا تجيبنا فقال هذا ا ل ح ا ل م الرباني أو خ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 قال بعض العلماء ك ابن الحارث معلقا على ا ل ق ص ة قال والله هذا هو الدين الكامل والعقل الراجح ليس كمن يهذي ب ا ل ه ذ ي ا ن ثم يطالب الناس أ ن يعظموا قوله في القلوب كما يعظم ا ل ق ر آ ن فالعاقل الذي يبدق عن الله يقع ما يجب ق ع ما ي أ ن يقع بين عينيه أ ل خ و ه من ربه إ ذ ا تكلم بالشرع ولئن كان كل أ ح د مطالبا ب أ ن يخشى الله